ظهرنا السماء عليهم مدرا را وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وعشنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنذر ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون فَأَنظِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سيجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا عن قتهم فهم لا يؤمنون وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 ما هو علاه واحد وإنني بريء مما تشركون الذين أعتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء الذين خسروا أنفتهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أَيَومَ نَحْشُرُ جَمِيعَنكُم ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قالوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيْنَا أَنفُسُهُمْ فضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرار وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فدوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة ضغسته قالوا يا حسرتنا حتى إذا جاءتهم الساعة ضغسته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون عوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يدرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُنَا قبلك فصدروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبع المرسلين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 ما ترّضّنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بأياتنا خمّوا وبكّموا في الظلمات. من يشاء الله يبليه، ومن يشاء يجعله على قراءة مستقيم. قل أرأيتم؟ عذاب الله أو أتتكم التاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكتف ما تدعون إليه إن شاء وتنتون ما تشركون ولقد أرتنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالدعساء والضرايل علهم يتضورون فلو لئل إجاههم بعثنا تضوع ولكن قصت قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلمَنَسُوا ما ذُكِروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم درسا فإذا هم مبلشون فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصدون قل عذاب الله قل أرأيتكم إن تعكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلكوا إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومودلين. فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسكون العذاب.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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يستقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم يريدون وجهه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 ومتاب من دعبه وأصلح فأنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع وهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة لربي وكذبتم مَا ما عندي ما به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاطنين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مثمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيئا ويذق بعضكم ذأس بعض أم ظل كيف نطفف الآيات لعلهم يفهمون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبع مستقر وتوفى تعممون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِنْ مَا يُرْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَسْتَقُونَ وَدَرِ الَّذِينَ اسْتَقَدُوا دِينَهُمْ نَعِبَهُمْ وَلَهُمْ وَغْوَتْهُمْ حَيَاتُ وذكر بني أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُنَاكِ الَّذِينَ أُبْلِسُوا بِمَا كَتَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل أندع من دون الله ما لا يرفعنا ولا يضونا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى سنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والسقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ أَلِيمٌ غَيٌّ وَشَهِادَةٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي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 وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أَفَلَا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم تلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آسيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 والصالحين وإسماعيل وليث ويوسف ولوط وكلنا تفضلنا على العالمين ومن أعابهم ذلّيات وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى طريق مستقيم.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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مُسَانُور وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُضُدُّنَهُ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَن تُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُوهُمْ فِي خُضْهِمْ يَلْعَونَ وهذا كتاب أنذلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوتِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ عَصْرُ والملائكة بارسخوا أيديهم عفرجوا عنكم اليوم تجذون عذابهن اليوم تجذون عذابهن بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكونتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُوَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَجَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ غُهُورِكُمْ وَمَا لَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ دَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلها قنوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى سمره إذا أثمر وينعث إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرطوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فجيع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له طاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء تعبدون، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأضفار، لا تدركه الأضفار، وهو يدرك الأضفار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أن عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وقسموا بالله جهدا إيمانين لا ينجاتهم آيات لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم عنها إذا جاءت لا يؤمنون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 وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقتربوا معهم قتربون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصْلًا والذين الكتاب يعلمون عَاصَيْنَا وأنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطربتم إليه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 لمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك ذين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون فَإِذَا جَاءَ آيَةٌ أَيَسُ قَالُوا إِنَّا نُؤْمِنُ حَتَّى نُهْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَيُصِيبُ الَّذِينَ عَجَرُوا صَبْرٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا فَمَن يُرْدِ اللَّهُ عَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ فَضْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرْدِ اللَّهُ عَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ فَضْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يُضِلَّهُ يجعل صدره ضيقا حَرَجًا وضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما أَDEFَسْقُنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنقفنا وغرتهم الحياة الدنيا وسيدوا على أنقفهم أنهم كانوا كافرين ذلك علم لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل من درجات مما عملون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما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 تكون له عاقبة الدار، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون، وجعلوا لله مما جرأ من الحرث والأنعام نصيبا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِدَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائٍ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ وكذلك بيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفتون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وَالْأَنْعَامُ حُرِمَتْ صُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيُجْزُونَهُم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتا فهم فيه شركا فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد وَمَا وما كانوا وهو الذي أنشع جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابعا وغير متشابع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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حوم أم العنفيين أما اجتملت عليه أرحام العنفيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فقا مهل لغير الله به فمن اضطر غير بعض ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الذر وما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغفهم وإنا على فإن كذبوك فقم ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباعنا ولا حرمنا من شيء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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا وَاسْلُكْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ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 وعوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فعدنوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا طِرَاقٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّبْلَ فَتَفَرُّقَ بِكُمْ عَنْ تَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَقَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى النَّذِيرِ أَحْسَنَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَمُجَنَّدًا وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاسْتَقِيمُوا عَنْكُمْ تُرْحَمُونَ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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُمْ مِن رَبِّكُم مُهْدَوٰ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا كَذَّب بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَدَّفَ عَنْهَا فَلَنَجْزِ الَّذِينَ يَقْتَصُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءُ بِمَا كَانُوا يَفْصِلُونَ هل ينظرون إلا أن تعثيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا أن تعثيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض عيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرات قل تظرو قل تظرو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّي هَدَانِ رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذِنَّ الْقِيَامَ ذِنَّ الْقِيَامَ مِنْ لَعَيْبِ رَبِّهِمْ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وعن أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا عزرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم لكم خلاياف الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك تريع العقاب وإنه لغفور رحيم